وَقُتِلُواْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُ وَأُخْرِجُواْ مِنْ أَيِّ ثُقُوْبٍ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوا عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَّبَ وَكَذَّزَ عُرْكَفِرِينَ فَإِن يَمْتَنُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَانْتَصِرُوا حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مع فَذَاعَ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ فَأَنْلُكَتْ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتْيِمُ الْحَجَّ جَوَارِ اللَّيْلِ إِذَا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرٌ مِنَ الْهُدَى وَلَا لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلو الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فَفِي دِيَةِ مِصْيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا آمَنَ جِفَ مَسْتَيْسَرٌ مِنَ الْهَدِي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ جِي وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَتَكُنْ لَهُ مَوآلٌ أَن نُورُ اللهِ شَدِيدٌ لَا يُقَامُ